ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أُغسلت به كافون فأما عاد فتكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة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 119. ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون 110. وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صائقة العذاب المون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَمَا يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَّا فِي النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمَّوْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ